بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم صنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولمن حضر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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد تقدم الحديث في مسند أحمد وصحيح مسلم والسنن الاربعه عن أبي سريحة حذيفة بن أسير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التاعة لن تقوم حتى تروا عشر, عشر آيات فذكرهن إلى أن قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان في سائل, في سائل أقطار الأرض إلى أرض الشام منها وهي بقعة المحشر والمنشر <تصفيق> قال ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام ثبت في الصحيحين من حديث مهيب أن عبد الله بن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتنسي معهم حيث امسوا وروا أحمد عن عفان عن حماد عن ثابت عن رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول اشراط الساعة فقال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب الحديث بطوله وهو في الصحيح وروا الإمام أحمد عن حسن عن أقفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنف مشاة وصنف ركبان وصنف على وجوههم قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي امشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حمال سلمة بنحو من هذا السياق وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجره ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم ارضهم وتقدرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخلازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكلوا من تخلف ورواه الطبراني من حديث المهلب بن أبي الصفرة عن أبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني الوليد بن جميع القرشي حاء وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوب قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن عبد الله النجميع عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وتلا هذه الآية ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما فقال أبو ذر حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج فوج طاعمين كاسين راكبين وفوج يمشون ويسعون ففوج تسحبهم الملائكة على وجودهم قلنا قد عرفنا هذين فما بال الذين يمشون ويسعون قال يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ذات ظهر حتى إن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب لفظ الحاكم وهكذا رواه الإبناء وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث بهز وغيره عن ابيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرونها هنا وأومأ بيده لا نحو الشام مشاتا وركبانا تجرون على وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام فأول ما يعرب عن أحدكم فاخذه وكفه وقد رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد مهارون عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بنحوه وقال حسن صحيح وقال أحمد حدثنا عفاد بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي عن رافع بن بشر السلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير سيل تسير سير مطية الإبل تسير النهار وتقيم الليل تغدو وتروح يقال غدت النار يا أيها الناس فغدو قالة النار يا أيها الناس فقيلوا راحت النار يا أيها الناس فروحوا من أدركته أكلته تفرد به ورواه أبو نعيم في ترجمة بشر بن أبي رافع السنمي وفيه تضيء لها أعناق الإبل ببصراء فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر, في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي أرض الشام وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة فقسم طاعمين كاسين راكبين وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين اثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى أن قال وعشرة على بعير يعتقبونه من قلة الظهر كما تقدم في الحديث وكما جاء مفسرا في الحديث الآخر وتحشر بقيتهم, وتحشر بقيتهم النار وهي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر ومن تخلف منهم أكلته النار وهذا كله مما يدل على أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنيا حيث يكون الأكل والشرب والركوب موجودا والمشترى وغيره وحيث تهلك المتخلفين منهم النار ولو كان هذا بعد نفقة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة وصحح ذلك وضعف ما قلناه واستدل على ما قاله بقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وكيف يصح, وكيف, يصح وكيف يصح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث وفيه أن منهم اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر هذا لا يلتمي مع هذا والله أعلم فإن نجائب المتقين من الجنة يركبها المتقون إذا خرجوا من قبورهم إلى العرصات ومن العرصات إلى, إلى الجنات على غير هذه الصفة كما سيأتي تقرير ذلك في موضعه فأما الحديث الآخر الوارد من طرق أخرى. عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم إنكم محشورون إلى الله حفاة عرات غرلا كما بدأنا أول خلق فذلك حشر غير هذا ذاك في يوم القيامة بعد نفخة البعث يوم يقوم الناس من قبورهم حفاة عرات غرلا أي غير مختتنين وكذلك حشر الكافرين إلى جهنم ورداء أي طاشا وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فذلك يحصل, فذلك يحصل لهم حين يؤمر بهم إلى النار من مقام المحشر كما سيأتي بيان ذلك كله في, مو في مواضعه إن شاء الله تعالى وقد ذكر في حديث الصور أن الأموات لا يشعرون بشيء مما يقع من ذلك بسبب نفة الفزع وأن الذين استثنى الله تعالى إنما هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فهم يشعرون بذلك ولا يفزعون منها وكذلك لا يصعقون بسبب نفة الصعق وقد اختلف المفسرون في المستثنين منها على أقوال أحدها هذا كما جاء مصرحا به فيه وقيل بلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وقيل وحملة العرش أيضا وقيل غير ذلك فالله أعلم وقد ذكر في حديث الصور أنه يطول على أهل الدنيا مدة ما بين نفقة الفزع ونفقة الصعق وهم يشاهدون تلك الأهوال والأمور العظام قال نفقة الصعق يموت بسببها جميع الموجودين من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة إلا من شاء الله فقيل هم حملة العرش وجبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت وقيل هم الشهداء وقيل غير ذلك قال الله تعالى ونفخ في الصور تصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى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 وتقدم في حديث الصور أن الله تعالى يأمر إسرافيل فيقول له أنفخ نفحة الصعب فينفخ فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله فيقول الله تعالى لملك الموت وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل فيأمره الله بقبض روح جبريل وميكائيل ثم يأمره بقبض أرواح حملة العرش ثم يأمره أن يموت وهو آخر من يموت من الخلائق وقد تقدم ما رواه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب من قوله فيما بلغه وعنه عن أبي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول لملك الموت أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت ثم لا تحيا وقال محمد بن كعب فيما بلغه فيقول له مت موتا لا تحيا بعده أبدا فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السماوات والأرض لماتوا فزعا قال الحافظ أبو موسى المديني لم يتابع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة ولم يقلها أكثر الرواه قلت وقد قال بعضهم في معنى هذا مت موتا لا تحيا بعده أبدا يعني لا تكون بعد هذا ملك, ملك موت أبدا لأنه لا موت بعد هذا اليوم كما ثبت في الصحيح يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل النار خلود ولا موت ويا أهل الجنة خلود ولا موت فملك الموت وإن حي بعد ذلك لا يكون ملك موت بعدها أبدا والله أعلم بل ينشئه الله خلقا آخر غير ذلك كالملائكة وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر ذلك أنه لا يحيى بعد موته أبدا فيكون التأويل المتقدم بعيد, بعيد الصحة والله أعلم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 السماوات والأرض كطي السجل للكتب ثم دحاهما ثم تلقفهما ثلاث مرات وقال انا الجبار ثلاثا ثم ينادي لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول تعالى مجيبا لنفسه لله الواحد القهار وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يَوْمَ القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وقال تعالى لينذر يوم التلاق يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ بارزون لا يخفى عن الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفيهما علم عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وفي مسند الامام احمد وصحيح مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم ان ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب سبحانه نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الحكيم أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله, فرجف برسول الله صلى الله عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا به وهذا لفظ أحمد وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا المقام عند تفسير هذه الآية من كتابنا التفسير بأسانيدها وألفاظها بما فيه كفاية ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وعبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين في الحديث المتقدم يقول إن في ذكر النار من الذي يتأخر, يتأخر تأكله النار وكذلك تهلكه روح الله فالمقصود روح الله هنا الريح التي سلطها على من يتاخر فتهلكه وهذا هذا الذي يكر في هذا من هذه الأمور هو الله أعلم آخر ما يكون من دنيا. فالحشر كما ذكر المؤلف أنهم يحشرون إلى مكان معين وقال انها هي أرض الشام ولكن هل هذه هي موضع المحشر الذي يكون بعد الحياه بعد ما في القبور جاء في الحديث الصحيحه وكذلك في الآيات التي ذكر الله جل وعلا أن الله يبدل الأرض غير الأرض وأن الحشر يكون على أرض نبية بيضاء لم يشفك عليها دم ولم تعمل عليها معصية بمعنى ذلك أن أرض محل الحشر محل ليست هذه إلا أن تبدل تبديل يبد. يزال الذي على وجه الأرض ويؤتى بشيء آخر فهو كما أخبر الله جل وعلا ولكن بعث القبور والله المبعث قبل أن تتبدل الأرض وأمور الآخرة فيها أمور لا يعقلها الإنسان يعني لا يدرك عقله فيها عقله لا يدركها وقد جاء في الحديث أن الرسول سئل أين الناس حينما يبدل الله الأرض وإلا الأرض قال على الصراط الله أعلم فثم الأمور التي ذكرت غير مرتبة يعني في ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ي فلا يعني حق لانسان أنه يقول أن هذا قبل هذا وهذا قبل هذا لأن هذه يتوقف معرفتها على النص كل الأخبار هذه أخبار عن النور مغيبة ولا هناك شيء نظير لها فيقاس عليها او مثلا فيه مثلا مشاهدات لها سابقة فهي في الواقع يجب أن نقف على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المهم أن تصح الأخبار فكثير مما سبق فيها أخبار بعضها متناقض، بعضها ضعيف. وإنما الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق القرآن وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أحوال الآخرة وذكر أحوال الناس والأرض وكيف مثل المحاسبة الحساب والبعث انهم إذا بعثوا وابعثون من قبورهم عراتا حفاتا بوهما يعني ليس معهم شيء فهم يخرجون كيوم ولدتهم ماتهم لا نعال ولا كساء ولا متاع ولا يحد يملك شيئا اصلا ثم إذا كانوا لا يملكون شيء يعني قد يقول الإنسان كيف مثلا يخرجون من قبورهم وقد لبثوا فيها زمنا طويل فهم بحاجة إلى أكل وإلى شرب ولكن ما في أكل ولا شرب ثم الوقوف الذي يكون في الموقف مقداره خمسين ألف سنة ما عندهم شيء يأكلوا ولا يشربوه ولكن الله جل وعلا احياهم حياة لا تقبل الموت إنما حيو إما للنعيم وإما للعذاب وليس هناك مسكن آخر ثالث مثلا بين هذا وبين هذا إن أن يعذبوا وإما ينعموا من الأمور التي لا تدركها العقول كون هذا اليوم الذي يمتد مقداره خمسين ألف سنة يكون على بعض الناس هكذا هذا المقدار وعلى بعضهم كأنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس وقد جاء أن بعض من يكون في هذا الموقف أنه يستظل الإنسان ليس يقول له ظل إلا صدقته كان له صدقات يستظل بظل صدقته وجاءت في الحديث الصحيحة أن من عمل اعمالا ذكر الرسول يقول يظله الله يوم لا ظل إلا ظله والواقع أنه في ذلك اليوم لا أحد يملك شيء لا ظل ولا أكل ولا غير شيء فإذا وجد فهو لله تعالى وتقدس والمقصود أن الإنسان على ضعفه خلق لأهوال عظيمة وسوف يعيشها فينبغي أن يفكر فيها هذه الأمور الناس لو في تركيبهم هذا الذي هم عليه لو شاهدوا هذه الأشياء ماتوا ما يستطيعون العشياء ولكن الله جل وعلا بعدما يبعثهم يبعثهم خلقا لا يقبل الموت فلا يموتون إما يعذبون مع أنهم يلقون في النار ولا يموتون والنار جارنا الله والمسلمين منها ليست كنارنا هذه هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضلت عليها سبعين مرة يعني في حد تلك النار على النار التي عندنا سبعين ضعف فهي نار عظيم وشديدة الحرارة ومع ذلك لا يموتون سلونها ولا يموتون وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا وعذابه وقد أشكل هذا الأمر على بعض الناس وصارى أنه في حيرة أولا يقول بقى الإنسان في الدنيا قليل ثم بقاؤه في جهنم خالدا مخلدا أبدا يعني بزعمه أن هذا فوق ما يستحقون فليس كذلك إن الله لما خلق الإنسان جعل فيه عقل وجعل فيه فكر وجعل له آيات تحيط به وأرسل إليه رسلا وأنزل كتبا وحذره من عذابه فأصر أصر إلا أن يعص الله فصار يعني مستحق لعذاب الله جل وعلا الله يفعل ما يشاء ويحكو ما يريد ولا يسأل عن حكمه جل وعلا وهم يسألون نعم قال رحمه الله تعالى فصل قال في حديث الصور ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويبسطها يعني المؤلف أمسك حديث الصور مع أن هذه الأمور مذكورة في كتاب الله وكذلك في الحديث الصحيحة حديث الصور مجموع من أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة هذا وقد تكلم عليه العلماء وقالوا انه سنده ضعيف كما سبب ان فيه رجل مجهول وكذلك سنده أيضا غير الرجل المجهول ليس ثابتا لكن المؤلف يرى أنه أكثره صحيح ولم يتكلم عليه أنه في التضعيف لان غيره من العلماء صدوه والحديث الصحيحة تغني عن مع الآيات نعم حكرا. قال في حديث السور ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها م... مد الأديم العكاضي إلى آخر الكلام كما تقدم قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وفي صحيح مسلمنا عيشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسماوات فقالهم في الظلمة دون الجسر وقد يكون المراد بذلك تبديل آخر, تبديل آخر غير هذا المذكور في هذا الحديث وهو أن تبدل معالم الأرض فيما بين النفختين نفخه الصعق ونفخه البعث فتسير الجبال وتمد الأرض ويبقى الجميع صعيدا واحدا لا عجاج فيها ولا رواب ولا أودية كما قال تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْفِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا أي لنفخاض فيها ولا ارتفاع وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وقال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقال تعالى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 لأنهم يجمعون من أولهم إلى آخرهم فلا تسعهم حتى تزال مهادها وبحارها تسجر نيران البحر يصبح نار وهو يحيط بهم من جميع الجهات فلا مفر ولا ملجأ إلا إلى الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله فصل قال في, الح... قال في حديث السور ثم ينزل الله من, من تحت العرش ماءا فتمطر السماء أربعين يوما حتى يكون الماء فوقكم اثني عشر ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيف وهي صغار القثة أو كنبات البقل ما هي صغار يعني نبت آخر غير, غير القثة نبت يكون في البراري نعم شد. شلون؟ ده بيت <تصفيق> لا لا بس ما ما. أصروف... لا خلص. لا لا تغير شيء خلا كما هو لا كثير يعني هو ما عرف الظاهر إنه لأنه ما عرف ليست في أرض الشام هذه طرسيه في الشام وإن والله ما خرجناش. نعم. قال وتقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم ثم يرسل, ثم يرسل مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إلى آخر الحديث وقد تقدم بطوله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وروا مسلم عن ابي كريب عن ابي معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وذكر الحديث ثم قال في الثالثة بعد قوله أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فتنبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وقد تقدم هذا الحديث من نواية البخاري ومسلم وليس عند البخاري ما ذكرنا من هذه الزيادة وهي ذكر نزول الماء إلى آخره نعم. وقال أبو بكر إن بالدنيا في كتاب أهوال يوم القيامة حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش فماجوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال انطلقت وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها وإذا البحار سجرت قال الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج فبينما هم كذلك إذ تصعدت الأرض إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا فبيناهم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم وقال ابن أبي الدنيا حدثنا هارون بن, عم هارون بن عمر القرشي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن طايم يزيد السكسكي قال يبعث الله ريحا طيبة بعد قضي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعند دنو من الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة فبين فبين فبينما هم على ذلك إذ بعث الله على أهل الأرض الخوف فترجف بهم أقدامهم ومساكنهم فتخرج الجن والإنس والشياطين إلى سيف البحر فيمكثون كذلك ما شاء الله ثم تقول الجن والشياطين هلما نلتمس المخرج فيأتون خافق المغرب فيجدونه قد سد وعليه الحفظ ثم يرجعون إلى الناس فبينما هم على ذلك إذ أشرفت عليهم الساعة ويسمعون مناديا ينادي يا أيها الناس اتى أمر الله فلا تستعجلوا قال فما المرأة بأشد استماعا من الوليد في حجرها ثم ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقال أيضا حدثنا هارون بن سفيان قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن مثير عن نبيه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حجيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع الساعة عليكم سحابة سوداء مثل الترس من قبل المغرب فما تزال ترتفع وترتع حتى تملأ السماء وينادي مناد أيها الناس ان امر الله قد اتى فوالذي نفسي بيده ان الرجلين لينشران الثوب فما يطوي فما يطويانه وان الرجل ليلوط حوضه فما يشرب فما يشرب منه وان الرجل لا يحلب لقحته فما يشرب منها شيئا يعني أن الناس يكونون على حالتهم بيعهم وشراهم وعملهم وينشرت الثوب يعني أنه ينظر فيه ليشتريه الرجس ثم ما يطوى ما تطوى يموتون لأنها يصعق ينفخ في الصور فكل يموت في مكانه وأعمالهم على ما هي عليه فمعنى ذلك نهاية الدنيا فهذا هو النفخه الأولى والله اعلم والمؤلف يقول ان نفخات كما سبق ثلاث نفقة الفزع ثم نفقة الصعق ثم نفقة البعث والنصوص لا تدل على هذا صراحة وإنما كما سبق أن تصريح النصوص بأنها نفختان وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك كما في الصحيحين ينفقوا الصور النفخه الثانية، فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باتش بقائمة الأرش. كان يهودي يبيع ثوب ويبيع شيء في سوق المدينة، سأل واحد الصحابة كم أخذه؟ فقال اخذه بكذا؟ قال لا والذي فضل موسى على العالمين ما أبيعه إلا بكذا فوطنه قد تقول هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عظهرنا يعني أنه فضله على نبينا صلى الله عليه وسلم فذهب اليهود يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أو قال لا تفضلوا أولياء الله بعضهم على بعض، فإنه الناس يصعقون، فإن الناس فإن الله فإن ينفخ فإنه الناس الله ينفخ ينفخ في الصور النفقة الثانية، فأجد فكونوا أول من يبعث، وفي رواية أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أبو عثى قبلي أم جوزياب بصاقة الطور وقصله في هذا صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوا بين أولياء الله جاء بهذا اللفظ بهذا اللفظ يعني في مثل هذه الحالة يعني حالة العصبية وحالة أما الفضل الذي جعله الله جل وعلا وهبه له فيجب ان يذكر فلا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الخلق ولا فخر فهو سيد الخلق صلوات الله سلام عليك ولكن لا يريد ان يكون هناك تفضيل بالتعصب أن لأن هذا قد يكون فيه شيء من التعدي والكلام الذي لا يجوز على أنبياء الله، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من قال انا أفضل من يونس متى فقد كذب ولا ولكن قوله أنا يعني المتكلم ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى وقال محارب ندسار وإن الطير يوم القيامة لتضرب بأذنابها وترمي بما في حواصلها من هول ما ترى ليس عندها طلبه رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال وقال ابن أبي الدنيا حدثنا الحسن بن يحيى العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن بحير قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد النصراني قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي, رأي العين فليقرأ إلى الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإلى السماء شقت ورواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن بحير ما هذه السور يعني فيها إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت إذا السماء شقت كلها في يوم القيامة كلها في يوم القيامة وغيرها من السور كثير قال رحمه الله تعالى نفقة البعث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 يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا وقال تعالى يعني يعني في قبولكم تظنون إلا بستم إلا قليلا وهذا حتى في المحشر يسأل بعضهم بعض منهم يقول لبثنا يوم بعضهم يقول بعض يوم منهم يقول لبثنا ساعه يقول وسنه من يقول لبثنا عشرة عشرة, عشرة, عشرة ليال وقال تعالى فانما هي زجره واحده فالى هم وقال تعالى ونفخت الساهره هي ارض المحشر نعم. وَقَالَ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِلَى مِنَ الْأَجْدَاتِ إلَى رَبِّهِمْ يَنْفِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا قَالَ قَالَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإلىهم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وذكر في حديث الصور بعد نفخة الصعق وفناء الخلق وبقاء الحي القيوم الذي لا يموت الذي كان قبل كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء وأنه يبدل السماوات والأرض بين النفقتين ثم يأمر بإنزال الماء على الأرض الذي تخلق منه الأجساد في قبورها وتتركب في أجداتها كما كانت في حياتها في هذه الدنيا ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها فتتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة فتوضع في الصور ويأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخه البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فتدخل كل روح على جسدها التي كانت فيه في هذه الدار فتمشي الأرواح في الأجساد مشي السم في اللذيذ ثم تنشق الأرض عنهم كما تنشق عن نباتها فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون مفطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر حفاتا عراتا غرلا وقد قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعه أبصارهم ترهقهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إلى آخر السورة وقال تعالى واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وقال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهدعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر وقال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال تعالى منها خلقناكم وفيها يعني قولوا على الكافرين غير يسير مفهوم هذا أنه على المؤمنين سهل ليس عسيرا وكثره الآيات في هذا قوله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا فالخوف يكون من الأمور المستقبلة والحزن على الأمور الفائته التي مضت. ويقول لا تحزنوا على الدنيا إنها لا تساوي شيء ولا تخافوا مما أمامكم فليس عليكم خوف. الخوف على المجرمين وعلى الكافرين. والله جل وعلا وعده حق ولا بد أن يقع. ولكن مع هذا ينبغي الإنسان يستعد من من ذكر هذه هذه الأمور حتى يخاف الإنسان ويعرف مصيره أنه سوف يعيش هذه الأمور يعيشها فلعله يجتهد يجتهد لنفسه ويعمل لان الإنسان يعني مامور بهذا معمور بالعمل مامور بالتقوى مامور أنه لا يفرط أنه ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به يعني يقال لكل نفس أو لقوم دون آخرين معي. وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على البعث والنشور وقال ابن أبي الدنيا حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا, حدثنا بن المبارك قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابن كهيل على بالزعراء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يرسل الله قبل يوم القيامة ريحا فيها صر باردة وزمهريرا باردة فلا تذر على الأرض مؤمنا إلا كفت بتلك الريح ثم تقوم الساعة على الناس فيقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفق فيه فلا يبقى خلق في السماء والأرض إلا مات ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جس جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه كذلك النشور ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفق فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه فيقومون فيجيئون قياما لرب العالمين وعن وهب بن منبه قال يبلون في القبور فإذا سمعوا الصرخه عادت الأرواح في الأبدان والمفاصل بعضها إلى بعض فإذا سمعوا الصرخه الثانية وسب القوم قياما على أرجلهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقول المؤمنون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك قال رحمه الله تعالى ذكر أحاديث في البعث قال سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن ابي زعرى عن عبد الله رضي الله عنه قال يرسل الله ريحا فيها صر باردة وزمهريرا باردة فلا يبقى على الأرض مؤمن إلا كفت بتلك الريح ثم تقوم الساعه وذكر الحديث كما تقدم في المقال, في المقال قبله وقال ابن أبي الدنيا أخبرنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة أن يعلمنا عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا قلت بلى قال فكذلك يحيي الله الموتى وذلك ايته في خلقه وقد رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي وجندر كلاهما عن شعبة عن يعلى بن عطاء به نحوه أو مثله وقد رواه أحمد من وجه آخر وقال فقال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان بن موسى عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال أمرت بأرض من أرضك مجدبه ثم مررت بها مخصبة قال قلت نعم قال كذلك النشور وقال قلت يا رسول الله ما الإيمان قال أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله عز وجل فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء قلب الضمآن في اليوم القائض قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن قال ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله عز وجل منها ويعلم أنه لا يغفر إلا, هو إلا وهو مؤمن تفرد به أحمد قال حديث ابي رزين في البعث والنشور اخبرني شيخنا الحافظ ابو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المدي تغمدهم الله والسلام عليه قال عن لقيت ابن عامر قال دلهم وحدثني وحدثنيه أبي الأسود عن عاصب بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصب بن مالك بن المنتفق قال لقيط فخرجت انا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسلاح رجب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة منذ أربعة أيام ألا لا ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا فقالوا إعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا؟ ألا اجلسوا ألا إجلسوا؟ قال فجلس الناس وقلت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه فقال ضن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده قلت وما هن قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمون وعلم ما في غد وما أنت طاعم غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه وعلم يوم الغيث وعلم يوم الغيث يشرف عليكم اذنين مسنتين فيضل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب قال لقيت قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا وعلم يوم الساعة قلت يا رسول الله علمنا, علمنا مما تعلم الناس وما تعلم فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تربع علينا وخسع من التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك عز وجل يطوف في البلاد وخلت عليه البلاد فأرسل ربك عز وجل السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ولا مدفن ميت إلا شبة القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم لما كان فيه فيقول يا رب أمس اليوم يعني مت نعم فلعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح؟ بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرس عليها وهي مدرة بالية. فقلت لا تحيا أبدا. فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا اياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصوى ومن مصارعهم فتنظرون إليه وينظر إليكم قال قلت يا رسول الله كيف ونحن من الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضامون في رؤيتهما ولا عمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما قال قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا اذا لقيناه قال تعرضون عليه باديه له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافيه فياخذ ربك عز وجل بيده غرفه من الماء فينضح قبيلكم بها فلعمر, إله فلعمر الهك ما تخطي وجه احدكم منها قطره فاما المؤمن فتدفع وجهه فتد فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف الصالحون على أثره فتسلكون جسرا من النار فيطو أحدكم الجمر ويقول حس فيقول ربك عز وجل أوانه ألا فتطلعون على حوض الرسول على أضمأ والله ناهلة قط رأيتها فلعمر إله كما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر ولا ترون منهما واحدا قال قلت يا رسول الله فبما نبصر قال بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت فيه الأرض وواجهته الجبال قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا قال الحسنة بعشر امثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفى قال قلت يا رسول الله ما الجنة وما النار قال لعمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وإن للجنة لثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما قال قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواد مطهرة قلت يا رسول الله ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ان لا توالد قال لقيت فقلت يا رسول الله اقصى ما نحن بالغو أقصى ما نحن بالغون بالغو ومنتهون إليه فلما فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله على ما أبايعك فبصت رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزياد المشرك وأن لا تشرك بالله غيره قال قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مش مش مشترط شيئا لا يعطينيه قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه فبسط يده وقال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك قال فانصرفنا فقال ان هذين لعمر إلهك من اتقى الناس في الأولى والآخرة فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله قال بن المنتفق أهل, أهل ذلك قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى خير, خير في جاهليتهم قال فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار قال فلكأنه وقى حر بين دلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك قال وأهلي لعمر الله ما ما أتيت عليه من قبر عامري؟ ما أتيت عليه من قبر أو قرشي من مشرك؟ فقل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك؟ وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وقد كانوا يحسبون أنه مصلحون. قال ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمين يعني نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين وقد رواه أبو داود في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي عن أبي داوود عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن حمزة به قال شيخنا لعله من زيادات ابن الأعرابي هذا يعني فيه ان استيراط المزايرة المشفرك وكذلك معاداته وفي هذا الحديث أمور مما تقع في يوم القيامة وابن القيم لما ذكر هذا الحديث في زاد المعاد قال إنه يظهر انه خرج من مشكات النبوة وإن كان في سنده من فيه من, من تكل ما فيه هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد